في بناء في زراعة في غير ذلك من الأشياء المستقلة هذا يجوز لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجرون أنفسهم من اليهود في سحب الماء ونزح المياه يؤجر مثلا يقول مثلا أمتح لك عسر الدل بنصف الصاع من تمر أو نحو ذلك هذا يجوز لكن يخدمه في بيته لا وكذا هنا لا يجوز أن يبيع المسلم لكافر لأنه إذا باعه على كافر فيه إذلال للمسلم والإسلام لا يقبل الذل لمسلم ولو وجد في ملكه كافر عنده رقيق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 أو من في ولايته من هو ولي فيها لا يجوز أن يزوجها إياه وكذا لا يجوز أن يزوجها لمن عرف أنه لا يصلي لأن من لا يصلي فهو كافر والعقد باطل حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فإن أسلم في يده أو يد مورثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه لأن في تركه في ملكه صغارا فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز ك... فإن أسلم في يده الكافر عنده رقيق أسلم ما يقر يبقى في يده او يد موروثه يد موروثه اسلم في يد موروثه ثم ال اليه مثلا لانه يجوز ان يرث المسلم الكافر والكافر المسلم في شيء واحد وهو الولاء الولاء والا فلا توارث بين الاب وابنه والاخ وأخيه في حال اختلاف الدين الا في الولاء ثم انتقل اليه بالارث يعني كان يكون مثلا لكافر هذا الرقيق مثلا لمسلم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 فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق, ل... برق لحظة وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان مسلم رقيق دخل به سيده السوق يريد بيعه يصح هذا فساومه الناس هذا الرقيق فجاء رجل كافر وقال بعني هذا الرقيق قال لا انت كافر وهو مسلم ما ابيعه عليك قال هذا ابي إذا بعته علي الآن عتق علي قبل أن أصل إلى داري أو قال هذا أخي إذا بعته علي الآن عتق أنتم تريدون أن لا يبقى في ملكي وهما يبقى هذا يعتق علي حال العقد إذا تم العقد بيني وبينك عتق أتحرمون أبي من العتق وهو مسلم له ما لكم وعليه ما عليكم هذا اخوكم ابي وأنا سأعتقه ساعتقه رغم انفي هو يعتق علي او وجد اخته تباع او نحو ذلك هذا الذي يعتق عليه لان المرأة اذا اشترى ذا محرم منه عتق عليه اشترى امه عتقت عليه بمجرد الشراء اشترى اباه اشترى اخاه اشترى ابنه اعتق عليه في بيعنا عليه من يعتق عليه روايتان احداهما تقول يصح لما لانه بهذا البيع يعتق ونحن نحرم هذا الرقيق العتق نحب ان يعتق ياتينا آت يقول انتم تبعونه على كافر يقول تحت ولايه وذل الكافر يذله اخوكم المسلم نقول نحن واياه نتحمل ذل لحظه لان ذل هذه اللحظه يوصله الى الحريه ونحن نتشوف الى الحريه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 صغار فهو لحظات وان حصل فقد حصل له من الكمال بالحريه حصل له صغار ذل دقيقه او اقل حصل مقابلها حريه والشرع يتشوف الى الحريه فقد حصل له من الكمال بالحريه فوق ما لحقه بذل برق لحظه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 لأنه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه ففيه وجهان مثل السابق يحتمل الصحة لأن الشرع يتعوف شوف إلى العتق وإن قد الثمن الكافر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 يقول السائل والدي قدم من السودان محرما بالعمرة من أرض السودان ونزل بمطار جده ولم يكن قد تجرد من المخيط حتى كان ذلك بمطار جده فهل يلزمه دم وأقول إن كان نوى العمره وهو في السودان وأحرم لبأ فعمرته صحيحة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 يجوز له ان يجمع بين المغرب والعشاء تقديما وتاخيرا ما دام مسافرا صلاه النساء بحجره منفصله عن مسجد الجماعه مع انها ملاصقه للمسجد في سور واحد صحيحه اذا كانوا يسمعون النداء ولو بمكبر الصوت يسمعون التكبير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 حتى استلم الحجر الأسود لا يجوز أن تسلم قبل الإمام ولا يجوز أن تسلم ولا مع الإمام وإنما جعل الإمام ليؤتم به الذي يسلم قبل الإمام ما تصح صلاته والذي يسلم مع الإمام مخطأ خطأ كبير كأنه نصب نفسه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 سارع الى تقبيل الحجر الاسود بعد سلامه من الفريضه ولا امر بذلك الصحابه ولا اقره من احد من الصحابه رضي الله عنهم وانما الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طاف بالبيت اذا حاذ الحجر الاسود السلمه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 وإنما يتسابقون على عبث من الشيطان يعبث بهم ويلعب بهم ليفسد عليهم عبادتهم ما يطمئنون في صلاتهم ولا يصلون صلاة صحيحة أكثرهم من أجل أن يسارع إلى تقبيل الحجر الأسود أو إلى التمسح بجدار الكعبة وهذا كل ما ورد والعبادات أيها الاخوه توقيفية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 لو كان الدين بالرأي مثلا لقيل إن صيام يوم العيد من أفضل الأيام من أفضل الصيام لأنه يوم فاضل ويجمع له عملا فاضل يكون من أحسن ما يكون لكن حرام عليه أن يصوم يوم العيد فالعبادات أيها الاخوه توقيفية عبادات مبتدعة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 مطيع لله ممتثل يؤمر فيعتمر ينهى فينتهي والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبوديه في اشرف المواطن والعبوديه التذلل والخضوع لله جل وعلا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 يقول السائل وصلنا الميقات قبل أذان العصر وأحرمنا وصلينا قبل الأذان قصر فهل علينا شيء إذا كنتم جمعتم معها الظهر وصليتم الظهر والعصر بالميقات قبل اذان العصر بربع ساعة أو أقل أو أكثر فالصلاة صحيحة لأن من دخول وقت صلاه الظهر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 وإن كان فيه خلاف يقول السائل هل يجب عندما أدخل الحرم أن أطوف ما يلزم كلما تدخل الحرم تطوف وإنما يستحب ذلك كلما أمكن ان تطوف فالطواف عبادة وقربة لله جل وعلا لكن لا يلزم فإذا تيسر لك الطواف فحسن وإن لم يتيسر لك الطواف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 فرق بين الفسخ يعني الفسخ لك أن تفسخه ولك أن تتمه تقول أنا أقبل هذا البيع بهذه العشرة المقطوعة لأني أذهب بها إلى المؤسسة ويعطونني بدلها جديدة فالبيع صحيح حينئذ لكن إذا كانت هذه العشرة مغصوبه مأخوذة من واحد وأخذها منك العقد بطل حينئذ ما تملك أن تصحيحه وقد بطل يقول السائل ما حكم الإسبال في الشرع وما حكم صلاة المسبل يحرم على المسبل إسبال ثيابه وهو واقع في الإثم وفي كبيرة من كبائر الذنوب والصلاة معه صحيحة إن شاء الله مع الإثم